سباة وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به لِنُحْيِيَ بِبَلْدَةٍ مَيْتٍ وَنَسْقِيَهَا مِمَّا خَلَقْنَا ۚ أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرَةً وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهَا الْبَوَابِ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا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 وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا وَهُوَ الذي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ غَلِيظًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا من شاء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 الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تامرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء فِيهَا سِرَاجٌ وَقَمَرٌ مُنِيرٌ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَتَيْنِ لِمَنْ رَادَّ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ رَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا والَّذينَ يبيتُونَ لِرَبّين سُجدَ وَقِيامَا والَّذينَ يَقُولونَ رَبَّّنَ صِْف فأَن ذَابَجَهَنَّ مَ إِن ذَابَنَا كَلَ غَرَامَا إِ غَ صَ أَتْ والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قراما والذين لا يدعون مع الله إلى نناصر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إِلَّا بالحق وَلَا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اسما يضاعف له العذاب يوم القيامه يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن الا من تاب وعمل عملا صالحا فؤله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 وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا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 وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا